ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخزيهم ويقول أين, شركائي ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 أ و ي أ ت ي أ م ر ربك كذلك ف ع ل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و عملوا وحاق كانوا ن فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما بهم به ه س ي ئ ت ز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 واقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 ي ت و ايمسكه ر بشر ى من القوم من سوء ما سوء به أ على هون أ م يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون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 يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوجه ه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي, هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض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 وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ض ى من أ م ة إ ن م ا يبلوكم الله به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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ة م ك ا ن آ يت والله أ ع ل م بما ينزل قالوا إ ن م ا أ ن ت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 劇場は劇場は劇場は劇場 ل 劇場は劇場は劇場は劇場は劇場は劇場は劇場は劇場は劇場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 وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب, فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم